وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كتاب فريهان مقضوضا فإن أمن بعضكم بعضا فليؤذ الذي من أمانته واليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أَثَمْ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 لشيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله ومنام فهي وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا أفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا مسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتفدت ربنا لا تآخذنا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 قُلْنَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ